بسم الله الرحمن الرحيم والنجم ذا هوى ما ضل صاحبهم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي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 ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المطر عند جنة الماء إذ عوش السدرة ما يوشى ماذا غلب صروه ما طغى ماذا غلب ما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى أثر عيتم اللات والعزة ومنات ثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمت ضيقة ان هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وماتهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنَ الْمَلَكِينَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا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 إن ربك واسع الموفر واعلم بكم إذا شاكم من الأرض وإذا أنتم أجنّة في بخون أمماتكم فلا تذكوا أنفسكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بما تتّقوا أفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعْيُنُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أم لم يُنبَأ بما في صرح موسى وإبراهيم الذي وفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَلَا يَسْلِلُ الْإِنسَانِ إلا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيَاهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُتَّقُونَ وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى إنه أهلك عادا اللوا وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أضما وأطغى والمؤتфик تاء هو ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذور الاولى ازفت اللازفه ليس لها من دون الله كاشفا اف هذا الحديث تعجبوا